والله ينور وجهك نرجو من الله العظيم ونقوم بشهادة الاسلام والله وعلى وقبل ان نكون دائما ان نشكك في مقبره الاسلام وقولك لما شاء الفتى لما أسميه المعنى واخد ماشاء الله أقول لما شاء الإله هو البدن أي, أي السائد لما شاء الإله التباطن الرشيء سبحانه وتعالى لا يسأل محمى يوم عنه ومسأله المنبوض الذي يسأل معمّا يخضر لخدرة وقرورة بيكة فلماذا تسأل حكيم؟ لا يسأل الحكيم لا يسأل وسبحان الله تعالى لا من فهمه فلا يسأل عن فعله وعن نشياته لماذا قدم كلانا على فنان لماذا قدم كلانا على فنان لماذا أخرى شيء كلاني لماذا أقدم شيء كلاني لما نكلان لما بما لان لما التنكلان لما شفقنا قال وطوركا لما, لما شاء الاله هو الذي مضل وبنسخة أزل عقول الغرق في طعر الحفرة أي معناه والبدعة قال فإن المجوس القائلين بالخالق لنفعهم ورخيب جامد المظالم شو كيف؟ المجوس القائلون بالأصل النور والظلم التناوية أو الإيزودية التناوية النور داخل الخير اليوم والظلم تطلب الشر بين المجوس القائلين بالخالق من افعاله ورب المبدعين البطلات لو شبه لما اثبتوا ان العبد يحرك فعلهم اثبتوا خالطين مع الله بعدد الكفار وبعدد العصاه خالطين مع الله يعني المعتزله اقبح من المجوس الأصليين لان المجوس الأصليين أثبتوا وجود جهوس بنظر المقار اما هؤلاء فاثبتوا بعدم الاظهار غلط وبعض تعالوا الله تعالى فان المجس المجس الطالب لبينا الخالق لنرفع وربنا مقابل هذا الضجر مبتعدا في المطالب سؤاله عن انا عله السر او طعن سبب الله لمجلس الأولين هو هذا السؤال والاعتبار والمقاصمة لله عز وجل في مطار وما شاءه وما خلقه سؤال عن إذن السر أو قعد أو أيله في شبهة في وتكلمنا عليها بيها الاسدواتية الثنائية بالوجود عند المجلس تعالوا نكر كلام الكمال السلام يعني هذا السؤال أن هذا السؤال الذي مضمونه أن, مضمون أن على الله رب الله تعال الله عن هذا الأكرار تعال الله عن هذه القصمة ومضمونه أيضا أن تقول فيما ليس العقل سبيل اليه لأن العقل محدود لنهو حد الرسول يقول عنده لا يستطيع ان يصل إلى الشيء نحن قلنا القدر سر مكتوم لم ينظر إلا عنه ملكاً من الرجل نبي مرسلات الله فيكم قال ومضمون ايضا أن يقول فيما ليس العقل سبيل إليه عقل سبيل والزر لم ميزة هذا ميزة هذا السؤال يضل عبول الخضر ويلقينه الأمام والذي أوقع المجلس الطائق إن الخالق اثنان خالق الغيط والله خالق الشروط والشيطان أشرف من الهبوبية بعد شرقين في فكانوا فكاننا الله نستحجونا المحارم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 رسول الله رضي الله عنه فزاد زادهم على المشركين فزاد شروا على المشركين جهة استحلال محل ومن وقال اعتقادهم جاء تقادم ان ان يسخروا الشر وجعل رب العالمين اثنين ولهذا القول الثانويه والذين وقع في هذا الشر العظيم الذي بنفسه إليه الشرك هذا السؤال <تصفيق> سؤال طبيعي عن المعانضة أو قاعدة سواء أو هالين أو المجوز اللي فقالوا كيف أقول الله الشرق ولذلك المعتزلة بشأن على الإنسان بقولين زعم الجهر ولا كل إن المعاصر انقضى بخلق إن كان حقاً لا أقول حتى الزينة وقطعك في السابق أعطلات أراد أن ينزل الله عن كونه يغرق ليه؟ ليقالوا كيف يغرق ثم يعاقب العبد عليه اليس العبد هو المباشر اليس العبد هو الفاعل اليس العبد هو المختار الذي في الغيب عن الهدى صار لها يعاقب رد عليهما للسنه وقالوا قالوا على عبادك قلت ما من صادق غير الإلهي الأمجدي يعني أبعال العباد هي أن هي مفروض العباد أم هي مصرورة من الله قالوا فأبعال العبادين قال ما, ما من خالق غير الإلهي الأمجدي لو كان حقا ما يقوله ببقضة طيب البيت ده بيقول قال وقال ربنا ان كل ما من خالق غير إلهه أمجد له لم يكن وكان ربسا سبحانه عن أن يعجزه الورد قالوا فكان في قبيح مراده قلت الإرادة بتحكمها للسيد تبنى له يا ذي تمثل خطابي الله وعافى في قصيدته الذي أدى بالجهة التي سنبرسها إن شاء الله بعد أن نضقت من التاريخ إن شاء الله إذن سندرس إن شاء الله تاريخ لابن دام نخطب الحمد لله رحمه الله تعالى عليكم فالنخرى نجد أن تكون قالوا غير الإله واضح كل من صالحة مطاير والإلهي الأمجر سبحانه وتعالى الإلهي الأمجر معظم سبحانه وتعالى فتبكت بيس أول أو أنت عايزين الأبيض المحتزين الأول هذا المحتزين مكتوب أول, أول لأبيض المحتزين فتبكت بيس محتزين الأول يقول المحتزين زعم الجعور هو ليكونوا طورين يعرض بأي سنة الثمان زعم الجهود وما يقول الطويل إن المعاصي من قبائل الخالقين لو كان حقا ما يقول لو كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف في السارقين حد الزنا وقطع كف في السارقين وقال زعمت يقول من يقول بقوله ان المعاصي من قضاء خالقه، فلو كان حقا ما يقول لما قبض. لو لو كان حقا ما يقول لما حتى حتى الزنا. وقفع كف حتى الزنا لقد اشتركت لو خطبت في الدليل ان طردت الصغر في العقل ومن هذا لم يات قالوا فافعال العباد قلت ما من خالق غير الاله الامجمي ليه؟ الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء هل اشخاصك خلصت اهو والله اكبر ما شاء الله والله ربيت اول ارقعه على قلبي انما من خالق غير بيده الارجل خلصنا ده قالوا قال الطبيح الطبيب مراجعوا والسلام الله قال فعل الطبيب قلت الإرادة كلها للسيدي والله كانوا طبيع المراجع قلت الغراثة كلها السيء هذا الثالث لو لم يريدوا كان كان مقصطا لو لم يريدوا وكان كان, كان لو لم يريدوا في الكونين جديد وكان عن حوج وكان الأول تم تم وكان كان مريضاً والثانية مريضة كان الثانية م مريضة والأولى تم تم وماذا يا رجل سألت السبابة عبد الله بن الخطاب قال في العباد قلت ما من خالق غير إله الأنجدين جيد قال فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإراده كلها للسيدي. لو لم يرد وكان كان يعني لو لم يرد المعصية صار يعني كونه طرف الكفر لتقول أنا خلت من هذا وكان كان رخيصاً ولم يجعل رخيصاً أن يقع في مركب من الشيء وأن تغلب شيئاً بالكامل شيئاً الله. هذا محافظ وضح يا وما تشاعل إلا ان يشاء الله وكل عمال من... خلاص عراضكم عبد الراضي المعتزل نسب هذه الخطرة نسبة أن نتظر هذا ونسب أول شيء عبد الراضي المعتزل عراضكم وبعد ذلك الراضي الحمد يا لو لم يجده وكان أكامه في السطر سبحانه عن أن يعجز والناس نعم سبحانه عن أن يعجز الوضع خلاص؟ هي دليل كل هذه خلاص؟ دليل أبو القطار مشهور ومفيد الله إن شاء الله كان يعطي عليه بعض الآخر فهل تصدرك أنه عليه عليهم شاء الله لسيما أبو شيء من التفويض في بعض المواضع وقع الله تعالى صورته ومحارب ومشاكل جيبه لنشاطه وممتعنا لقومنا نعتقد في نحن نترك اننا نحن الله تعالى طيب نترك اننا نحن نترك اننا نحن نترك اننا نحن نترك اننا نحن من اننا نحن نترك المجوس زاد قبحهم على قبح المشركين الأصوية والدنيين من جهة استحلال مهان ومن جهة الطابية أن إبليس في الشطر وجعل الله العالمين اثنين وبهذا يقدرون التنوير وقلنا عن كوبة إبليس وقلنا عن كوبة والذي بهذا الشر العظيم الذي مصر اليه المشركون محمد روص تسعة <تصفيق> <تصفيق> طيب يقول هذا السؤال هو ايه لا كيف يقولك الله الشر فعلينا أن نهازي الله عن قط الشر شوف ايه المعتزله ايضا قدوا من هذا الشيء. قدوا من هذا الشيء. انتو عارفين من المصور المعتزلة العدل معنى العدل يعني النفل الضرر أن الله مكثبت الشر معنى يقول قالوا يتطلب المسألة من أجل أن يكون صاحب عدي وعصب يدني تقول أن الله مكثبت الشر وقال لسن اجتماعي الله خالق كل شيء الخير خير الخير. من خير معنى يقول والطاعة غيرات والإيمان غيرات عرفتم؟ فقالوا من أصول المخلص أبوان عن عنا اي التوحيد العاشر ان منزل من مسيرتين الامر معروف انها منكر ونفي الشقه شو ازاي ينفذل بعد نفي الشقه خمسه اصول معتزله الكرونا كما عندنا نسكر الجماعه خمسه اركان صح خمسه اركان الاسلام كم ايمان ومنهم الشروط خمسه عليه الاصول خمسه الاصول خمسه اولاد كتبنا عنده ايه ابن الجوزي مؤلف صراحه الخمسة بتوسع اراكم؟ اه يا الخمسة واحد التوحيد ثاني العدل الثالث منزله ومنزلته هو واضع الامر المعطل لعبد الله وشامل السنه دوار العاده العاده التوحيد العاده نفس السلطان شوفوها ازاي؟ اه يسمونه ده اسمه اه العزل عنده يفر الخضر ان الله لا يقض الشر ولا يظهر الله علينا الأمر من المعروف أنه الخروج على الإنة عند الجوة عند ضبورنا لازم تخرج عليه تعمل تسلسات كلمة واجب عنده الله سلم بين المنزلتين قلتكم الكبيرة تكافل ولو هو مفاسد انزل الاولى انزل الثانيه الخامس يعني لا يعني المرتكب الكبير الذنب يجب ان يعذب الله, الله يرفع عنه لا لا نقول عذل يجب ان لا. لا يعذب الله مش عذب نفسه يخلص في النار جزاه مفيش رحمه له الرحمه على هذه السوره الفاتحه وزينها السوره المباركه من نزل الحق وارحمه من بالصدق يلا الرسول بيقول تعالوا ربنا وسعك بنا شيخ محمد الله اطلب الرسول خمس شمال عندنا ايه الشيء اللي اركان, فنسل. أركان فنسل. شو إزاي؟ مصاري يجيبك ألتان ستة إيه الألتان ستة مع زين بقى الإيمان إيه؟ الإيمان على هذا، وعلى هذا وعلى هذا الضوء أنا أعمل أين؟ عشر وجاءت الفرقة طيب، تعالوا أين أوراق؟ لنرجع قالوا، إذا أرقب هذا الشهر أظنين الذي لم يصل إليه هذا السؤال قالوا كيف اقول البشر علينا ان الله عن خلق الشر نعم فاتوا بهذه آل الطاقه الكبرى والمطالبه الشفعاء يقول الشيخ رحمه الله فهو لا يقول الذين يقولون كيف يقدر الله يقدر الله علينا الكفر العاصم ويعذبنا على ذلك الله سبحانه وتعالى عندما اوجدنا عندما خلق الله إنما أوجد في العبد قوه بدنيه وعرضة فيها وعن هذين صدرت أفعال صدرت أفعال فهو العبد وهو بشر والله الخالق فمن يعاقب يعاقب الذي اختار والذي باشر والذي مال والذي رهب والذي قدم هذا على المدى قدم الغواية على إداره طالب قال كيف يقدر عليه كل واصف يعذب على ذلك قال تابعوا في الاضراضين كل كفار ايه من المجوس من المجوس فذلك من هم اعظم منهم شرب وجوه ملاحقه الفلسفه فلهذا قال الشيخ وَإِنَّ مَلْ الفلاسفه الْفَلَاسِفَةِ الْأَوْلَى نصلاحونا يا رب نقولنا صفحة عبد الشماء بنسخة بصريك فيها الموضوعين يقولون بالفعل القديم نعيد لك فعن شنون في بعد العدامين فلم يجدوا فضروا يعني ان ملاحله الفلاسفه المعطلين بالله وليكن بي او الله المكذبين لنا صفات العقول الفاسده بالاله احنا سوف كلنا بالفلاسفه كبر كبروا اشياء هي الدوره فاين علشان ده كده الفلاسفه ال انتوا فاكرين ان انا سيف ان ورجيكوا بترون واحد قولوا ان العالم طبيعي صحيح هذا واحد الثاني انكارهم من بعده انكارهم من بعده انا الثالث لا فيه. في واحد المهمه يذكرون اللي كتب بكل كل ارجاء في درس السفاري اقوم بذلك ان تكون مسؤوليه أصحاب من مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه الله على كل مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه أرسل لكم إن شاء الله في أنكاري كمون في أنكاري بس كده. بارك الله طيب أن مناحية أنفاس بالعطبين دعوة تبه ونصر المكذبين لهم أوقات المحولة مفاسقة من هلاك حيث حكموها في الرحب عن عدة إيجاد هذا الكون أصلا إن قدرة فلاسك الله تعالى عظمت الله وعلمه حكمة حكمة جد تقتضي جمال هذا العالم هذا العالم على بعض هل حكموه حكموه بقصد عن أي لذات هذا الكون فلم تهتدي بذلك بصورها كفر كفر بقول الله الله يبى يبى الله يبى أريد أن أذكرنا لكن طبعاً غير هذا المجال. وجمع كبير، وجمع كبير منهم أن هذا العالم كبير، يعني لم به بعذاب، لم يصب بفناء أو زوال، وأنه لم يزل ولا زال. وبذلك أظهر وجود الغضب العظيم، ونبع أولاهم كرم وشرف، وكتبوه أضابط نظريات فاسدة. فضروا وأضروا ولقد صدق عليهم لورس تعالى ولما جاءت المصرور بينهم فرحوا بما عندهم من, من العلم حقا ما كانوا يستنزلون حقا هي حقا ثم إنها هؤلاء لسيكا من أحيانا في هذه الأوقات أطلوا بأنفسهم نظريات أسلامية وأحد دولار نظريات متعددة مكضارفة صدق الله حج أفوت ولو كان بعلم غير الله لوجدوا في اختلاف عمته مبنيه على الخاص على الظنون والتخمين والجهل المركب ولم يزالوا في التواضع وهذه حاله كل من ترك الحق واستكبر عنه وتاه بعقله تعالى الله حيث استيقظ الله العظيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر علم ولهذا هذا الشيء، تو تلقي منكم يا رجال، تلقي منكم، تلقي منكم ماذا من الله، ها؟ الله. واحد. وإنا من الواحد الأربعة. واحد الأربعة. كثر وهذا البيت لكم احد المسلم من مبادئ الشرط في كل امان ذوي مله ميمونه نبويه كل امه صاحب الكتاب صاحب التوسل الشرط فيها مبادئ الشرط والاعتراض على فكر الله عز وجل ولذلك نقول يا اخوان من ضوابط القضاء والتضرر ألا تسأل ربك عما عن أهل واحد الثاني ألا تخوط في القلبة فيه فيه غير خطر. قال بخوضهم إذا كم صار شركهم كم صار وجاء دروس البينات لفكرته ان ننظروا معتل ونتو على ما في كتاب يقول وإن باب الشر في كل امته داوي ملغه الميمونه النبويه بخلطهم في كل صار حرف شرط. صار شرطهم وجاء دروس البينات بخط رضي تعجبوا يا ابا الدروس اول شيء بالخلطين الصواب الخلط النسخ الأصلية يخاضين إذا كن صار شركوهم وجاء رؤوس عنكم رؤوس دروس البينات بفضلات تعمل لهم فضل أو تعمل لهم يتطر يتطر يتطر يتكسب علم الشيطان معناه منقطرة للغضاء معايزين قولي معايزين قولي خلاص؟ طيب اقرا عليكم بيتين ألا بني؟ صح هو وإن مباد الشرخي كلهم ذوي من ذلك نيمونة النبويات بخوضهم في ذاك صار شركهم وجاء دروس الميّن عشبتهم بفترة فضرب اي بزمان على ولو كنا بالطرف تكون مقصوره وكنت الشطر يقول في الشطر يعني وكذلك الامم كذلك الأمم الذين ينسبون للانبياء كاليهود والنصارى مبادئ شغرهم وشكهم جنسها سوء الصال وخلطهم بالباطل فانحرفوا عن اديان الانبياء واتبعوا كل شيطان مري قالت عاله ولما جاء الرسول عند الله يصدق بما معه نادى طريق من ذرينا من كتاب كتاب الله وراءه غريب كانو لا يعلمون واتبعوا ما تدعو الشياطين على من سليمان الايه الايمان محمد صلى الله عليه وسلم وافضل عن ذلك العلوم الباطل. التي أسكت ونحوها وكل ما ترك الأمور النافعة تريد الأمور الضارة هي النفس إذا لم تسأل الطافلة سألتك المعصيات وكما قال الطيب هربوا من الرد الذي هربوا بالرد النفس والشيطر قال أقرأ الكلمة لي ثانية النفس قال فكل ما ترك الأمور النافعة أبتل يا أمور الله وإياه وكل من زايدة بالحق وضع بالبطر وهذا مضطلط في كل زمان مضطلط يعني استمام في كل زمان أقول كل إذا بشيخ يا سمع أكر علينا بإخذات إطلاقنا قالوا إن ملاب الشر في كل أمتك لا عدد شرق وقولك لمشاق وقولك لمشاق البلاه هو وقولك لما شاء الاله هو الذي أذن عقول الخلق في طعر خفرط قلنا الخفراء مرتر خفرط لا, لا. ان المجوس القادمين بخالق لنفع ورب مبدع لنفع يعني للمضره يعني خالق الشر صورهم غالوهم عن علة السر أو قعد أوائلهم في شبهه الثنويه لا قريب الشراء الله وإن ملاحين الفلاسفة الأولى أنت عبدالله بك المتنبي المكان يقول يقول الله عنك بناد عن المانوية تنك الله كان يمدح من عباس وكامل الظلام الدايب عندك المعلوية تتفل. المعلوية تتفل. المعلوية تتفل من يدك تحدث أن المانوية تكلمتك تحدث أن المانوية تكلمتك المانوية فرقة من الدايب المجوزة الطيبين الأصلين وكامل الظلام الدايب عندك من يدك وبيخطط سيف الدولة وماذا ذلك لا قوله كم لبرامل عندك من يدي يعني في ظلام منات صاحب سرق وولنا فهمت بارة ما حدش يعرفه. فرص وكم لبرامل عندك من الدنيا. تحدث عن المانويات تكذبه يعني تكلت بكل مساء بالشرط فلماذا جاء عند الدولة هو يعطي وانفر وكم لبرامل دين عندك من يديك تحدث عن المانويات تكذبه الله هو اصل الجسر. اللي قلت اهو الفلاسفه الاولى ملاحين او عشان الوزن ولو عايز يقول ايه ملاحده تسمي الله لا الفلاسفه الكون الورد رجعنا الاولى انا يقولون بفعل القديم لعله <تصفيق> بغوا معده للكون بعد انعدامه ايوه لم يجدوا ذاك سكنه غيره فلاسو الاولى قويه جاءت عينه للمعلوم لا الحسن فقلت ولا يستوي الله على الحقات بالاصط انت احنا كلنا بره الموضوع ده نفس وأنه لا طيب ومن هذا الطبيب الطعام بالنسبة للشبع عيلا صح ومن هذا الأنباء بالنسبة للري عيلا عيلا ومعنول عن إخوات فهم عايزين نقولوا ذات الله هي عيدة المعنولات نعوذ بالله إنه كل هذا إذا المعنولات دي المخلوقات ينزين سبلاه وهذا حرام باطل حرام كل البلاد كل البلاد إكرام هذا الشهادة فإن وإن وإن ملاحد وإن ملاحد الفلسفة الأولى يقولون آه. آه. آه. بالفعل القديم لا يصدق يعمل كل هذا كون الله احدثه وبالكل معقول وذا الضعيف أنا حشو كما نقول هذا وأنه أقول قولا هذا كلام كفري صريح ما في خلاف نعم بغوا عيدتك بغو بغوا يعطى والتمس وراموا في الكون لبعدان عيد انا أنا أنا فلم يجب أين لا كون ما وجدوا العيدة فضروا بضلطي ما وجد العيلة وقالوا لك ده الله عيلا ده الله يلعين والعيلة إجاب الله عز وجل لهذا الكون ليس ده الله إنما فعل الله إجاب الله عز وجل لهذا الكون هو العيل والعيلة تصل المعروف والسبب يأخذ المسبب المسبب والمقدم أصب النتيجة، ها وكل هذا في تقديم وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى. الذين كتب الله لهم السعد أخذوا مكمل سببنا من يقول لا لا من الآيات من الآيات فما من أعطى صدقة مسلم سنسته ليه يوصل الله أسممه افتق صدق ولا لا أعضب. ها أما من أعضب ربط وصدق فسنسيه السبب والمسبب في تقديم العديد لم يخرج عن تضر الله <تصفيق> طيب وأما من بخل واستهد وكذب الحسن فسنوسره أسباب ولا لا أسباب تماما الذي يأكل السمي في العادة يموت ولا يحيا يموت الذي يمكنه عن الشراب يموت من الضمر ولا لا بس. الذي يشهشان من الطعام يموت, يموت من الجعل أسباب كل هدو في تطبيب العزة الذي ترك الماء وما قادر على تنوره تركه اغتياله ولا أجبه اغتياله نفس الشيء كل يسر بما خلق له مش معناه كل مجبور على ما اراد الله لا حاشا كل يسر هيسين اذا اخذ بالأسباب الاسباب استعان اتيسر له اخر من الاسباب الشدوه هذه مسببات مربوطه بالاسباب وهذه عايز اولاد ولا انت زوجت. يا عم اتزوج ولا لا يا أنا بس أجيب أولادين شباباً ولا أحتزوج إذن ما عنده عقب ما عنده عقب خلص ما شايفتهم الأرض ده واحد شان لي ممكن الأرض تنبت عسل عسل زال يتنبت برزيمها نبت, نبت تنبت نبت ممكن تنبت إنما عسل عسل كمان مش عسل أسل. عسل نعفل. يا رب لك الشكر وكل ده في اطار الضابط يلا نكمل بسم <تصفيق> الله مبادئ الشريعه في كل امه الله الله ذوي ملات المجموعات النبويه قال لهم كتابي على رسول الله يا بخوضنهم صار في صارت فيهم و جاءت دروس البينات بفقرات الدروس على المدرسة على البينات على نحوها و ذهبوها هاه من خلالها طيب أفضل الفقرات كم بفقرات بفقرات على نقولنا بيه هذا ولا بس الاختلاف النص و خلونا فقرات كما في النسخة بسيطة طيب أحسن النسخة قالوا يكفيك رمضان أنما قد سألته شيخ الإسلام ينفع عليك يكفيك رمضان أنما قد سألته وسال فيهم تذكرين فيه يقول فيه؟ ليش ربي قضاء علي الضرادا والجبايا وما ذلك؟ بخاصه بيقول ليش قالوا قد سألته من العذر والضد لدى كل جرات يعني من الشعب. عندما تجد بالمصائب لقدر على الغوايه والمعاصي والكفر والتوحش والمنكرات ما لكش في هذا القول قال ويكفيك المصدر ان ما قد من العمر المطلوب لدى كل فطره فانت تعيب الطعاه صحوبات بن تيميه لك ما قول هذا السلام فأنت تعيب الطائمين جميعهم اللي بقوله التهور قفل اللي بقوله التناصر قفل عن التوحيد انت بتعيب عليه صح؟ قال فأنت تعيب, تعيب الطائمين جميعهم عليك عليك عليك وبيش عن التناصرات بدمي وترميه بكل مدمد ليش ما تقول هما تقول لهم ما زبورين بسيرين مرد كما تعتقد أنك مسير مجبور فإنتم ما أخذ الجواب ما أخذ ويكفيك مقدر ان ما قد سألتها من العذر مردود بكل دي كدراتك كدر سليم عمي فانت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميه بكل مدمدك وتنحل من ولاك سطو موددك تعطيك وامتهد من ولد، من هناك من تبع، من رضي من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من من هناك في كل فلماذا؟ من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك وان الاخرين مطاعمين عليه ليسوا مجبورين وليسوا مسيرين هذا التناقض هذا ماذا في الشرح وهذا كان تقدم الزاما يغضب على من اعتبر عن مخالفته ومعاصيه القدره ان كنا بهذا فاعلا يحتج بالقدر في المصائب دامس عليه سجلهم اخرى بالتدخين يحتجهم القدر في المصائب دافعا في المصائب دا كفقد الولد كدهاء البن كموت الزوج وميضه وهذا كما فقدت التزام ورد واضح على من اعتذر عن مخالبته ومعاصيه القدر فانه في فإن فطره كل عاقل ان من ذمك ذمبته ومن عابك الكون ومن ضربك في نفسك او مالك وعاملته معامله الضار فكيف تعرض نفسك اذا عصيت الله ولا تعظمهم اذا دموك او ضربوك <تصفيق> كلام جميل جدا من شيخ الاسلام بل ترغبهم وتذورهم وتقابلهم على ظني بما تقدر عليه وهذا شيء كل واحد يعرفه فاتضح بهذا أن المحتجة بالقدر على المعاصي، كما انه مخالف لسرع والحق وهو مخالب من, من الذي فطرت عليها وفضل عليهم العقل بل هو مكابر ومستهدف بل يعني هب النافذه وقدر النافذه كتبت اللون عن كل كبد لله السؤال هذا المشكله كان في كونه كيف صار المصاريف كيف صار العظيم كيف صار كافرا يقول هب كتبت اللون عن كل كبد وكل ضوئي خارج عن بعد بركه هذا الباب وانفصلنا على ف... الله فيلزمك عن كل ظالم بضرب معصير قرير على الناس بنفس الغمال وحمة يعني هذه الاعراض فلا تغضب اليوم على سافك الدماء إذا رأيت سافك الدماء لا تغضب عليه إذا رأيت من يسفك دمان من يسفك دمان لا تنظم أيضا فالفلق الله من يوما على سبيل دم ولا سابقين لديهم مالا لصاحب أقر صاحب فقر نحن ولا شاكل عرضا مع ما رسولا بصولا وإن ولا ناكم فردا على وجه بيه من الزنافج ولا من الناس نهج سبيلهم طريق سبيل نهج الطريقة ولا مفسد في الأرض من كل وجهاته ولا شاهد بالزور افتكا و ولا صالح من مصلاته في ولا مغلق من حربنا الاشتعاب ولا حاكم للعالمين في عالمنا بنشواته وكف لسان الله عن كل مفسد ولا تاخذ ذا ذمته دا وعقوبته على صاحب ذنب صاحب ذنب عقوبى معصيه ولا عقوبه وساهل سبيل للكالمين تعملا يعني ابحث كذب والضغط سهل على ربهم كل يوم مسيرون وماجبورون ومدخورون في مذهب على ربهم من كل جائع بفريته وان قصدوا اضلاله يستجيبوا بروم فساد النوم ثم الرياسه وجادل على المنعم فرعون اضطرد ها ايسمح يجادل على الحرب ان فرعون محمد سيئات ما أذنبش على مدى هذا الرجل ما أذنبش إنه مزبور ومقهول بصير قال أجاري عن الملعون فرعون الابطاء فأغلق باليام انتقاماً بالصف وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاق كافر منهما يعاجم عن بروض وقوم بصالح وقوم بروض ثم أصحاب عكت وخاص لموسك ثم سائر من أدعى من الانبياء ينزوا بأيه خاصم الأنبياء وخاصم موسى عليه السلام هذا يوم موسى عقب الامطار نعوذ بالله شوف هذا كفر الصليب قال وخاصم موسى شوف الزمات ابن تيميه هذا الرجل الزمات الصديم على ما يقول بتعبير البلد في الصميم بس متاع شيئا ومن علم رحم الله بن تيميه قال وخاصم موسى ثم سائل من الانبياء مويه محييه للشريعه لم نبي الى جاء الى الشريعه لا اعتبر هذا من لازم مثل هذا بشكل ان موسى كان مختاما وما كان يشملني يتكلم به فرعون بهذا الكلام نعود الى من هذا المفصل على كونهم قد جاهدوا الناس ان بلغوا وناؤوا من العاصف بل الى عقوبتك والا بكل الخلق في كل لوضتك ولحظه العين او تحرك شعرتك وبطشه كفك او تخط قديمتك تسليم قلبه زوجه شكل خطر جدا او مدين تصوير كلام وكل حراقة بل وكل شكينات وتحط عقذال بالله وحكمه في الحديث الأول ما يختلج عرق في الإنسان ما يختلف عرق في النزال إلا طبر عرق كلام أحيانًا شف عرق على طبر بسم الله لك. قال هم تحت الأخضار الإله وحكمه فما أنت في ما اتيت يعني حجتك صراطة كبارة في تلاسي ومعها يقول في هذه الدرسة على الدرسة الكثير هذه الإنزامات التي غيرتها الشيخ في غاية الدور المحل كل واحد منها اعتبار المعتدرين من ومن مدخل الأمثلة الكثيرة يعرفها كل حد لأن كبير الأمثلة توضح معاني وتصور المطالات الطبيحة باشنع صورة صحيحة ولأنه لو خلض أنه أولا فتلآلت في عزمة بها بعض هذه الأمثلة من الآلات الطائبة يكون له سبيل إلى بطيش لو انه هرم واحد يصداش ياربون بك فالشيء يقول أولئي المعارضين المعقل لأقدر الله على العاصب يلزم أن تعرضه تعرض تعرض عن كل ظالم من الناس في الدماغين وعارضين واموالين فلا تغضرون على من سبك الدماء وأخذ الأموال بالغصب والسرق ولا من شتم الأعراب ولا على الزنام وقطاع الطريق والمسلم بالأرض ولا على قاذب والشاهد بالزور ولا من سعى في الارض ديونك والناس ولا على من حكم بمشرك وجار في حكمه بل يجب ان يكف اللسان عن كل مفسد ومعتد كل على الخلق بل عليك ان يسهل سبيل الكاذبين على ربك فتعتذر عنهم ويسعوا في حضار الناس بل وجادل على ائمه الكفر كفرعون وقارون وعمان وكل مشرك وكافر عاد وحمود ونورود وقوم لوط واصحاب الايك وما اشبههم من الغفار المعانبين بل على قولي هل يعمل عليك أن تحصل جميع الرسل والانبياء حيث يجاهد الناس على الإيمان وعقوه على الجرائب لأن الخلطة كلهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ونقضاتهم ونقضاتهم تحت أخطار ما يفر بشرمشك إلا بطدر ما يفر تمت معروضك هكذا إلا بطدر الله ما تحت خطة الله كتبت ومن كتبت عليه قطة ما ومن كانت ما إياده فليس يموت في أرض سوى عجبكم من يقيم بأرض دل وأرض الله وسعكم فلا نفهم. يقول وهذا القول الفضيع الذي يضع الى هذه المكابلات والمكهرة بتكبير ذا ونصر وكتبه حسب الله لهذا هذا القول حسب الله يعني يكفيه يكفيه لهذا القول أن يتصور هذه اللوازم التي يضايق المشاعة المشاعة لله والرسول ولرسول الله وفيها فساد الدين والدنيا والأخير ليه؟ لأنه هي زميلها أن الحرام حلال والحلال حرام لكل سواء ليس حاسم حرام لكل سواء والدناء المباحة والأوال المباحة والفروض مباح كل شيء أبطال الدين والأحكام والشاهد وهبك وفاعت الله عن كل داعي في عالة ردا ترضى نهاية المطيسة فهل يمكنني رفع المدام الامعي عن الناس صورا عند كل طبيحة وترك عقوبات الذين قد يعتدوا ليس ترك الحجود معه ترك العقوبات والحجود حد الزنا حد الرجم حد كلا حد القدم حد الشرب حد كلا حد كلا قلت يحرم للتطرق وتعطى قال وطرق عقوبات الذين قد اعتدد وطرق الغرب انصار بين المعيين فلو تضمنوا فلو تضمنوا نفس ومال بالذين فلا تضمن على نفس بمن ولا اي حاجة. ولا يعقبا عاب واعتدن بمثل الجريباتي وهل في عقول الناس او في الظعيم قبول قول النبل سمع الكلمه دي النبل فيเชิง السنه الخطب هذا او مشكل قبول القول النبلي ما وجه حيلتي او الصوت في الارض الناس وين تركها يعني بعد كم بعد كده يوم بيت البيت ده 60 قال انا سأقوم بذلك اللي هو من خلص السنين وبعد ربعد اللوم عن كل ما علم فعال رضا رضا يعني افعال سيئه قبيحة مشينا طرداً من النهاد المقيسة طرداً لهذا القياس الفاسد فهل يؤكد رفع الملاء الجميعين عن الناس طران؟ عن الجميعين عند كل قبيحة فترفع قلوات الذين قد اعتذروا وتبقل وراء الإصلاف بين وعيتك يعني ايه الحكام السلطين لا يسهل في الوعية لا خلص قال فلا تغمر النفس وماذا من فيه ولا يعتبر عادم بمثل إثنين جريمتك وهل في عقول الناس هل هدف من أرصبه هل هذا من أو في الطبعين قرور من من ما في لديك هل في عقول الناس سليمة احد منهم ينبغي كلام هذا الرجل الحقيقي ما وجه أنت المدنة. انت المذنب انت اخترت الكفر على الايمان واخترت المعصيه على الطعام واخترت سخط الله على غضب الله واخترت هذا الدين على دين اسلام التوحيد انت بنفسك فانت تعاقب وليس لك ان تقول ما وجه عينك اقرا التعليق يا ما من صدقك يقول لما ظهر سيختي كالاجابات التي لا بحيث لهم عنها الجاهم ايضا الى الجماد الأخر فقال فلو فرض وقدر انك ايها المعتدل بالقطر على المعاصي رفعت اللوم عن العاملين لمعاصي الله المتجريين على محارمهم فهل يمكنك ترضي ذلك وترجع عقوبات المعتدين وترك, وترك الحدود عن اهل الغيب فحيث لا يضمن الظالم نفسه ولا الغاصب ولا المطعم ولا يُنصف الحكام بين الآيام إذا طالوا الدعوة أنهم أعبرونا من قدر هلأ طبيبنا هذا منهم وهذا الصراحة ما وجدتم مثل هذه الدقيقة في مثل هذه المجد وهذا الأصل شيء عجيب والله. فتح الله على المدعين في هذا التفصيل الفتح عجيب يا شب حضيطة تغيب عن منها شيء كثير ونقرأ هذه هذا التفصيل بهذا التفصيل من هو المحب الله؟ يعني تترسخ فينا ما كنا ندرس وقلنا ندرس وينها بهذا وشرحها بهذه الطريقة المجتمع رب يقول ولا يصح الحكام بين العايم اذا قالوا وادعوا انهم معذورون بالقدر وهل في عرض احد او رضي فقول قول الواحد من هؤلاء الجميع ما وجه حيلتي وانا معذور فاني وان خالفت الشرع زي الذي كان يقول ايه القاه في اليوم مكتوبا ثم قال له اياك اياك ان تبتلى بالماء وقد القاه مكتوبا هم نفسها ولا تقولوا نفس ما قالت عليه في اليوم مكتوبا يقولون كذا يقولون مثلا اضراب لله مثلا مثل ايه مثل ما القاه في اليوم مكتوبا ثم قال اياك اياك نعوذ بالله, بالله. بالله. وهل في عرض اعمال أقول قول واحد من هؤلاء المسلمين ما وجه للت وأنا معظم كإني وإن خلقت الشرق وقد وافق وقدر وان هذا إلا كلام معه وتحكم من نقف له الأن شاء الله إخوانكم الله أن نعلم ومعليه الله للتعليم وعلى الله الله أنا كنت مشاكل وايضا الشيخ ابراهيم المسيا الى مكه بس يصير في مكه بعد بدنه وبعد بلد ان شاء الله تؤخر دراسه اربعه بعد الى حين ما يصير